صباح الخير يا الغالي عسى دايم صباحك خير تركت الناس وش غالي لانك يا بعدهم غير صباح الخير يا الغالي عسى دايم صباحك خير تركت الناس وش غالي لانك يا بعدهم لكك دايم قبلي يفز القلب لك ويطير تعالوا جدد امالي على دربك يا طيب السير عم كاس السكر الحالي بكاس مخدر تاخذي تقهوين بفنجالي قبل وقت المغرب عصي راسك بجوالي لك الحب ولك التقدير ما دام اسمك بجوالي ينور دنيتي تنوير ما غيرك دوم في بالي لك الحب ولك التقدير اغني فيك موالي بشعر صورك تصوير صباح الخير يا الغالي عسى دايم صباحك خير عسى دايم